يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم